اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم وسيهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب الى رب فَآمِنُوا وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوا اتْبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا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 وَمَا قَدَرُ اللهَّه حََّ قَدرِهِ وَالْأَرضُ جَمع قَبَضَتُهُ يَمَ القِيامَ وَالْأَْرضُ جَمع قَبَضَتُهُ يَوْمَ القامَةِ وَسَّمواتُ مَطةُم بِيَمينِه سُببحانهُ وَتَعَلَ عََّ ما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا الا من في خفيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمُورًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُم وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ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 فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا, وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فَانعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 وَاسْتَغْفِرُون للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 اِذ تَدْعُونَ الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امت نفنتين واحييتنا نفنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون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 لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ الْيَوْمَ تُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَارٌ يَعْلَمُ خَ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 وَلا قَدَ أَغْْسَ النَّ مُسَابِ آياتنَ وَسُُ القَان مُبِين إِلَ فِي الرعَوونَ وَهَم إِلَ فِيعَعونَ وَه فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَانُقْتُلُ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ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 كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللهَّهُ عَ كلُلِّ قَلْبِ مُتَكَِّرٍ جَ وَقَالَ فِي الرعونُياَاهَا مَُ بَنِ ل صَحَ ل عَلي أَبَنُغُ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 امنا يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع الدنيا متاع وان هي دار القرار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 والعذاب ان النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 نار لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اننا لننصر رسلنا والذين امنوا اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وَلا قَد آتَن مسَلهد وَأَرَفْ نابَنِي إس الكتاباب هُدَ وَذِك رَال أُولباب فَصبِ إِ وَعدَ اللهَّهِ حَبّ وَاسْتَغْفِ لِذ بِكَ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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ